وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إذا قولناه نعمة منا قَالَ إنما أوتيته على علم أجل نشك بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون وقد قال الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكذبون قال قالهم صَابَهُم سَّئاتُ مَا كَسَبُ أَخَابهُ سَّئاتُ مَا كَسَهُ والَّذ نَظَلَمُ مِنهاءُلَاءِ سَُصبُهُ سَئاتُ مَا كَسَغُ وَمَاهُم بمُجِزين والَّذلََظَلَ أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يا عبادي الذين اسرفوا على لا تقنقوا من قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنقوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثم لا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 أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أن تقول نفسيا حسرة على